قدمن الله علينا اذ باعى الهادي احمد بالرحمه جاء الينا فتح هذا الكون وانشد قدمن الله جاء الينا فتح الكون وانشد